فانا ارى يعني اخيرا وهو الذي ادعو اليه الان اننا نتكلم في مسائل الا بما قال سبحانه لكن اذا اضطررنا لا قلت ان نتكلم فماذا لو القائ هل, هل الله جسم ولا غير جسم نعم ما نتكلم لكن نؤمن بان راسه متعال بائن من خلقه وان له وجها وان له يدا وان له عينا وانه ينزل ويستوي وعما نقول جسم او غير جسم هذا ما ورد لكن يجب ان نستفسر في المعنى نقول انات بالجسم ان الشيء المركب من اجزاء يفتقر بعضها الى بعض وينقص بفقد بعضها مثلا فالله تعالى في هذا المعنى ايش ليس بجسم وينتهي بالجسم ما هو موصوف بالصفات اللائقه به فهذا فهذا جسم لكن ما نطلق له اسم الجسم وببدايه نسلم من ارادات كثيره سواء اوراها الشيطان على قلوبنا او اورجها اولياء الشيطان علينا نعم ا اذا كان اذا كان الشيء مشتقا فهو جائز بين ان يكون اسما او يكون صفه يعني مجرد ان يوصف بهذا الوصف اما اذا كان صفه فانه لا يمكن ان يكون اسما مثل اراده الله مشيئه الله هذه لا يمكن ان تكون اسما لانه وصف ومن ذلك قول تعالى ربك لا حول ولا قوه الا بالله اي صاحب الرحمه وقد يراد من هذا فالفرق بين الاسم والصفه اذا كان المضاف الى صفه فانه لا يكون اسما واذا كان مشتقا فقد يكون اسما وقد يكون مجرد خبر فلو قلت ان الله متكلم ما نكون متكلم هذا اسم من اسماء الله لكن يقول هو خبر ووصل له زوجا نعم اما علو بصفاته فقد اجمع كل مسلم ولا مبتدعا على انه علي بصفاته وان صفاته فوق كل شيء ما عدا اهل التمثيل الذين يمثلون الله في خلقه فانهم قد تقصوا صفات الخالق لكن المعركه الدائره بين اهل التعطيل واهل السنه في الذين يقودهم الرسول عليه الصلاه والسلام مصرف صالح والعلو بذاته هل نعلو الاليين بذاته او لا نقول ان الله عليهم بذاته جل وعلا عليهم بذاته وقد دل على ذلك القران والسنه والاجماع والعقل والفطره انواع الادله كلها تثلت على علوه الله بذاته اما الكتاب فما اكثر ما يصف الله نفسه بانه علي وانه الاعلى وانه فوق عباده وانه اشاء تنزل من عنده وما اشبه ذلك وتصعد اليه وترفع اليه وهذا يدل دلاله قاطعه على ان الله تعالى عال بذاته كده يا حامد طيب اما السنه فقد اشتملت انواع الادله انواع السنه يعني انواع انواع الدلاله من السنه اتفقت على علوم الله السنه القوليه والفعليه والاقراريه عرفتم السنه اتفقت بجميع انواع الدلالات على علو اله بدا القوليه والثاني والثالث الاقرار اما القوليه فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى وجه الدلاله انه وصف الله بانه الاعلى حين كان الانسان الساجد هو الاسفل اعلى شيء في الانسان الاخ لا اين اي الراسد منه جبل اين يضع الساجد في الارض موازيا لقدميه ففي هذه الحاله التي وضع الانسان نفسه في اسفل شيء يتذكر الرب الاعلى الذي هو فوق كل شيء والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده انا ربي الاعلي اما اما الفعليه فإنه خطب الناس في يوم عرفه وقال ألا هل بلغت قالوا نعم قال ألا هل بلغت قالوا نعم قال ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم مشهد يرطى أصلاعه للسماء وينكتها إلى الناس اللهم مشهد يعني عليها فيشير إلى من إلى الله وهذه دلالة فعلية سنة فعلية تدل على أن الله تعالى فقط من شيء أما الإقرارية فإن جارية معاذ حكم سألها النبي عليه الصلاة والسلام أين الله قالت في السماء في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة فأقرها على قولها في السماء وقال أعتقها فإنها مؤمنة وهذه سنة إيش إقرارية هذه دلالة في التاب والسنة على علوم الله أما دلالة الإجماع فما أحد من السلف الصحابة والتابعين وأئمة الأمة بعدهم ما قال منهم أحد إن الله تعالى ليس في السماء أبدا وكونهم يقرؤون هذه النصوص ولا يعارضونها ولا يفسرونها بما يونا فيها يدل على أنهم إيش؟ على أنهم قالوا بي وأن هذه عقيدة طول فيكون في هذا اجماع من السلف على ان الله عالم بذاته وهذا وطريق اثبات الاجماع بهذا الوجه يعتبر من من احسن ما يكون يعني لو قال قائل ارونا حرفا واحدا عن الصحابه والتابعين انهم اثبتوا والله لا يسع بداته نقول لا حاجة إلى النقر هم يقرؤون القرآن ويسمعون السنب هل أحد منهم قال إن الله ليس فوق سمواته لا وهذا كما قال شغل السلام كل آثار السلف ما فيها آثار واحد عن السلف يقول إن الله ليس فوق السموات وحينئذ يكونون مشمعين إيش على مقتضى هذه الادله وهو ان الله بذاته في السماء اما العقل فيقال ماذا تقول ايها المنكر لعلو الله هل العلو صفه كمال او صفه نقص نعم طب بصفه صفه كمال كلنا نعرف ان العلو صفه كمال اذا كنسبت كمال فهل الرب موصوف بالكمال نعم هو اصل اصل لم لم ينكر علو الله بذاته الا طلبا للكمال كما يدعي اذا نسبت له صفات العلو لان العلو صفه كمال باجماع العقلاء الفطره تجد العجوز التي لم تدرس العقيده الوسطيه ولا عقيدة الطحاوي ولا العبادة ولا غيرها اذا جاء ربها عز وجل وين تروح نعم تقول يا رب نعم ولا يا رب خوف يا رب خوف دليل فطري ما احتاج الى تدريس ولا الى تعليم عرفتم ولهذا لما كان ابو المعالي الجوي ات الله عنه وعنه يقرر ان الله لم يستوى العرش يمكن الله على العرش ممكن استوى على العرش منهم العشريه قال له بل ابو الاهل الهمداني يا استاذ دعنا من ذكر العرش ولا استوى على العرش ما تقول في هذه الفطره ما قال عارف من قطط يا الله الا وجد من قلبه ضروره بطلب العلم عارف يعني عابد يعني عابدا ما قال يا الله الا وجد من قلبه ضروره بطلب العلم فقد جعل يذهب على راسه ويقول حياني الهمدان حجرا وش معنى يعني ما عندي جواب عليها ما في جواب كل انسان يقول يا الله, الله حتى اللي ينكر العلو انه والله يقول يرسل قلبه الى السماء وفي مره من المرات كنا في يوم زيته في اليمن فجانا طائفه من الاخوان ولا احب ان اذكر نسبهم جاءوا وهم طلبة علم وكان دوناع له لغته جاءني بعض الاخوه من السعوديين وقال ان ان الاخوان حضروا واحب ان يتكلم في شيء من العقيده لا سيما في العلوم تتخيل ان شاء الله المهم حضروا تتكلمنا باشياء ما هي من العقيده تانيسا لهم وتعريفا لهم لانك لو باشرتهم بكلام العقيده ها لنفض وقالوا هذا جاء يصحيع عقيدتنا ليش كلمناهم بما فيه السطر ثم انتقلنا الى ذكرهم وبدات اقول لهم مثل ما قلت لكم الان ان العروه دلع الكتاب والسنه والاجماع والعقل والبصره فبداوا يتراقلون وبايعوا بعضهم وقف كانت نفسهم هم الان وقفوا اجلالا واعظاما لهذا المعنى ولا يريد يقتلونني ما ادري نعم انهم بداوا وقفوا قاموا يتراكمون بالحيل ويرجع بعضهم على بعض يرد بعضهم هذا بعض فا فهمت عن الكلام ما اخشى من فتنه هداتهم وقلت المقصود الوصول الى الحق اي شو سكتنا فقلت لهم بالامس كنت بعلم تدعون الله عز وجل كيف ترفعون ايدي ايديكم للدعاء قالوا نقول هاك طيب توجهنا الخطاب لمن قال لله طيب كيف لله توجهون الخطاب الى شيء ليس له فيه قالوا لان لان الدعاء لان السماء قبلة الداعي السماء قبلة الداعي فإذا كان قبلة الداعي فالداعي لا بد ان يستقبل القبلة بجميع بدنه وعلى هذا فلاتعبدوا الله الا وانتم على ظهوركم مستلقين على ظهوركم حتى يكون البدن كله مواجه للقبلة كلام سخيف نسال الله العافية لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور والله لو ترك هؤلاء وفقرتهم ما ظلوا عن سواء السبيل في مسجد العلو أبدا على كل حال هذه أدلة خمسة تدل على إيش على علو الله بذاته فوق سماواته يريدون على هذا إشكال أولا يقولون إنكم إذا قرتهم ذلك فقد خالفتم القرآن و... لا بأس مني بس في هذا الأمر لأنه ربما تواجهون من يجادلكم نعم فقد خارفتم من القرآن قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الله في السماوات وفي الأرض هذه أربع آيات كل هذا يدل على عدم العلو كلها تدل على عدم العلو امنتم من في السماء ان اردن قلتوا في الداريه فقد حصرتم الله في السماء لان ظرف اكبر ايش من ظرف فتكون السماء محيطه به وانتم ذاك قرروا بان السماء تخيط به فإما أن تقول إن السماء هي طبق وهو فيها وإما أن تنكر أن يكون في السماء نقول في جواب على هذا الجواب عن هذا باحد وجه إما أن يكون قوله في السماء بمعنى على السماء وفي تاء بمعنى على كما في قوله تعالى قل سيروا في الارض يعني هل الأرض يعني ما هو معنى أن الإنسان يغفر خنادق في الأرض يمشي فيها سيروا على الأرض ولو أسلب أنكم في جذوع النصر يعني عليها وإذا جعلت فيه بمعنى على زال الإشكال فيكون الله إيش في جوف السماء ولا فوقها فوقه طيب أو نقوم جواب آخر أن المراد بالسماء العنو لأن السماء في الوطة العربية كل ما عليك فهو سماء حتى السقط هذا السماء بالنسبة لنا فيكون من في السماء أي من في العلو فإذا قال قائل أرون شاهدا على أن السماء بمعن العلو كنا مرحبا قال الله تعالى أنزل من السماء ماءا فسالت أرجية بقدرها والسماء من أنه نازل من السحاب والسحاب هو السماء وإلا مسخر بين السماء والأرض كما قرت على والسحاب المسخر بين السماء والارض فتبين ان السماء في الآية الاولى انزل من السماء ما بمعنى العرب وعلى هذا فنقول امنت من في السماء اي من في العلو في العلو المطلق الذي لا يكون معه احد فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء انتهينا من الجواب على هذه الايه هذه الايه اما قوله هو الذي في السماء اله وفي الارض اله فمن المعلوم ان الشخص الواحد لا يكون في مكانين في ان واحد مستحيل شخص واحد بمكانين في ان واحد مستحيل لكن معنى قوله وهو الذي في السماء اله هو كقولك فلان امير في مكه وامير في المدينه يعني أن إمرتهم في هالة وفي هالة وأما مكان ففي واحدة منهما إما مكة وإما المدينة وهو الذي في السماء إله كذلك يعني هو إله من في السماء وإله من في الأرض وهذا واضح ولذلك وهو الذي في السماء إله مقل في السماء فقط وفي الأرض إله ولم يقل وفي الارض فقط الآية الرابعة وهو الله في السماوات وفي الارض يعني مصركم وجاركم نقول جواب فيها من وجهين اما ان نجعل الله متعلقا بها في السماوات وفي الارض فتكون كقوله هو الذي في السماء اله و في الارض اله اي انه مالوه في السماوات ومالوه في الارض وعلى هذا يكون جرم مجرور ومعطوف متعلق للفظ الجلائر أو نقول وهو الله بالسماوات نطف ثم نستعرفاً يقول وفي الأرض يعلم سركم وجهر ويكون قوله في الأرض متعلقاً بقوله يعلم سركم وجهر ويكون جلال الآية وعظمتها أنه مع كونه بالسماوات فإنه يعلم سركم وجهركم في الأرض ويكون جلال الآية فليس علوه في السماوات بمانعهم من علمه بسركم جهركم بالآخر وبهذا تتائم الأدلة ويبقى العلو الذاتي ثابتا بكم دليل بخمسة أدلة جنسا أو فردا جنسا لأن داتا القرآن والسنة لا تحصر خالف في العلو الذاتي طائفتان طائفة, طائفة قال انه في كل مكان انه في كل مكان بذاته واجره بذاته فهو في في فهو في المسجد وفي السوق وفي البر وفي البحر وفي الجو وفي الاماكن المحترمه والاماكن القذره وفي كل مكان فكيف هل هو متجزئ او هو متعدد لانه لازم على قوله انه في كل مكان اما ان يكون متجزئا بعضه هنا وبعضه هنا ولا او يكون متعددا او يكون متمسقا بالواقع اذا قلنا انه هنا في المسجد وهناك في السوق بيننا وبين السوق جدران ما نوعها من صفت او تقول انه حاله الجدار ايضا في الطين واللبن والحديد وما اشبه ذلك لهذا القول بانه في كل مكان مقدمة للقول بأنه حال في كل شيء ولهذا قال ابن القيم عن هذا القول إنه أقبث من قول النصارى النصارى خصوا الحلول بعيسى بن مريض خصوه بعيسى بن مريض فلم يجعلوه بكل مكان ثم خصوه بمكان طاهر من أول العزل وهؤلاء قالوا انه في كل مكان وفي كل شيء فايهما <تصفيق> اخفذ قالوا هؤلاء هؤلاء لما اجتني انتم... الظاهر الاصبي الى جذر اخر كلمه هو ماكد تقول احب لك الحلاوه ولا التمر قال التمر احب لك التمر ولا الحلاوه قال الحلاوه انا الاخيه فانهم الان نقول ايما اخفذ حلول هؤلاء او حلول النصارى حلول هؤلاء اخفذ لانه لم ينزهوه عن اي شيء ولن يخصوه بالطهر طيب اقول هؤلاء القوم يقولون ان الله بذاته في كل مكان قول اخر هل لا يجوز ان تصف الله بانه في مكان اطلاقا لا تقل في السماء ولا في الارض لا في السماء ولا في الارض وين قال ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه ك قال ولا مشان ولا محايد ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ويرى كلا تصق في اي وسط من هذا فلهذا جعل الله تعالى ادما حتى قال بعض العلماء لو قال لك الطائر صف لي الادم ما وجدت اشمل ولا اشد احاطه من هذا الوسط وارح جماعه فالحمد لله الذي هدانا نحن نؤمن بأن الله تعالى فوقا معنا ولاته فإن قال قائل تنطقت حينما قلتم ان الله عليهم بذاته بذاته ما الذي جاء على بذاته هذا تنطط وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون فقلنا اننا لم نتربط ولكننا اردنا ان ندفع قول سوء وهم الذين يقولون ان الله ليس عليه بذاته نقول بل هو علي بذاته ولولا انهم احوجونا الى هذا الطول ما قلنا اكتصرنا على قراءه القران والحديث ولم نستحضر من واحد فماذا نقول بذا هذا هذا العدوان على الشريعه وعلى خلق ارثال ازوجها فنحن نقول بذاته ضروره كما قلنا استوى على العرش بعض السلف قال بذاته وبعضهم أنكر هذا قال ليش تقول بذاته فأقول ان ما اقول بذاته تنطعا قلت بذاته ردًا لقول من يقول استوى استواءً معنويًا لا ذاتيًا وانما معناه الملك والقهر والاستيلاء النزول إلى سماء الدنيا بعض الغلام قال لينزل بذاته فقال اخرون هذا تنطق ليش تقول بذاته ما قال الرسول انزل بذاته قلنا نعم الرسول ما قال انزل بذاته صلى الله عليه وسلم عليه. لانه يخاطب قوما يفهمون ان الفعل اذا اضيف الى الفاعل فهو مطابق الى ذات الفاعل فالصحابه لما قال لما قال لهم الرسول ينزل ورقنا الى السماء الدنيا ماذا فهموا انه نزل ان الله هو الذي ينزل فلم نحتاج الى ان يقول بذاته لكن لما جاءنا قوم يقولون ان نزوله معنوي وليس ذاتيا او ان نزوله يتعلق بغيره لا بذاته اضطررنا الى ان نقول بذاته دفعا لهذا القول ال جاء وليس تام وقد قال الشاعر الحكيم البس لكل حاله لبوصه كل انسان يخاطبه مال المهم الان تبين بارك الله فيكم ان الله تعالى عال بذاته وصفاته على جميع الخلق والعدن كثيره وقد ذكرنا لكم مجملها وانها تنقسم الى خمسه انواع لا خمسه افراد القران السنه الاجماع العقل الفطر ثم الصر الذي قوله تعالى وهو العلي العظيم العلي صفه صفه مشبهه والصفه المشبهه تجل على الثبوت والاستمرار فهو العلي علو لازما ذاتيا ولهذا كان علوه على جميع الخلق من صفاته الذاتيه اللازمه حتى لو قلنا انه ينزل الى السماء الدنيا فان ذلك لا ينافي علوه لان الله ليس كمثله شيء في جميع الصفات العظيم يعني ذو العظمه التي لا عظم منها فهو لا عظم منه في سلطانه وملكه وقهره وغير ذلك وقوله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير القاهر الغالب فوق عباده فوقيه معنويه ولذاتيه كلاهما معنويه ذاتيه وهو الحكيم الخبير الحكيم ذو الفكم والحكمه هل شرحنا لكم هل شرحنا لكم ذلك من قبل اي طيب الحكيم ذو الحكم والحكم اما ذو اما قوله ذو الحكم فمعناه ان الله له الحكم كما قالت عليه له الحكم وليس شاؤه واي حكم حكم الله حكم الله نوعي كوني وشرعي مثال كوني قول الله تبارك وتعالى ان اخي يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين يحكم هنا حكم كوني اي يقدر ميزانه واما الحكم الشرعي فمثاله قوله تعالى في في سوره انتحنا ذلك الحكم الله يحكم بينكم والله عليم الحكيم اي حكمه الشرعي اليس الله باحكم الحاكمين الحاكمين شرعا او كونا كونا وشرعا فبا حكم الجاهليه يهون ومن احصل الى حكم شرع على كل حال الحكم كوني وشرعي الحكمه تكون في الكون في الحكم الكوني وتكون في الحكم الشرع ما من حكم يحكم الله به الا وهو مطابق للحكمه تماما سواء كان هذا الحكم كونيا أو كان شرعيا فما هي الحكمة الحكمة هو وضع الشيء موضع بحيث لا يقول العقل لا يتهون أم لم يضعه هنا هذه الحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به بحيث لا يقول العقل ليته لم يراهم فيه ثم اعلم ان الحكمه نوعان نوع حكمه كون الشيء على هذا الوجه والنوع الثاني غايه الشيء. الغايه من هذا الشيء الاول كون الشيء على هذا الوجه والثاني الغايه من الغايه من معنا فكون الشيء على هذا الوجه يعني صورة الشيء لماذا كان الادمي قائما على قدميه وراسه فوق وكانت البهاء بالعكس لماذا كان الليل مظلما والنهار مبصرا وهل مجرد لماذا هو موافق تماما للخلقه ثم الغايه من الغايه من ما هي الثمره من ذلك ما يثمر في القلب واظم امثلا في الصلاه الصلاه كونها على هذا الوجه حكمه قيام ثم ركوع ثم خروج للسجود هذه حكمه ينتصب الانسان اولا ثم يقوم بين القعود والانتصاب في الركوع ثم يسجد ولماذا كانت تقطع على وتر؟ قال الله تعالى: وتر ما الغايه من هذا الصلاه؟ تكفير الخطايا اذا فكر حكمه لها متعلقات المتعلق الاول كون الشيء على هذا الوجه والثاني الغايه ما انظر الى المطر المطر الان يروي الارض يروي الارض فكونه ياتي من فوق وكونه في رذاذ هذا حكمة يا شيخ لو كان ياتي على الارض ناشيا لم يستفد اعلى الجبال منه اليس كذلك ولو كان يصب صبدا كابواب القرب لتهدم البناء وتضرر الناس لكنه جاء رذاذا ومن فوق من اجل ان يشمل كل العرب وجاء رذاذا لعل لا يضر ثم ما الغاية من نزال المطر الغاية عظيم ما هو الإنبات فقر الشرب أفرأيتم ما عليك تشربون أأنتم أنزلتمه من المزل أمن نحن المنزلون <تصفيق> نبات الأرض والشرب وزوال الغبرة إلى غير ذلك من الفائد الكبيرة فصار الآن الحكيم مشتقلين من الحكم والحكم والحكم اما كوني واما شرط والحكمه اما في الغايه واما في الصوره في الغايه كما رات في الصوره كونه شيء على هذا الوجه هذا هو معنى الحكيم وقوله تعالى الخبير يعني يعني العليم لكن الخبير اخص من العليم لكونه لكونها تتعلق ببواطن الامور وخفاياها فهي اخصه من العلم والله اعلم نعم تتضمن الى رائيه وصوريه نعم شيخ ما ما يكلم فهم لنا ان كل حكمه وندخل يعني الصوره الغير فيها واحد لا لان لان الثمرات قد تحصل بغير هذه الصوره لكن كون الله جعل هذه الثمرة المعينة في هذه السورة المعينة هذه حكمة ماذا خير؟ يعني هل ينتم مثلنا جديد؟ يعني يعني يعني الواقع يعني الواقع حكمة الله في كون الشيء على هذا الواجه حكمة وكون ثمراتي يعني حكمة أكبر يعني الفائدة التي تقصينا الفائدة على إن شاءنا أن أعرف أن حكمة الله واسعة وليس أن تحصل الغاية على أي سفة كانت <تصفيق> فالعلاقه مربوطه مناسبه انظر الان الى الوضوء مكفر للخطايا لكن تكفير للخطايا في حال السبراء اشد واكثر لانها تناسق نعم يمكن انا مره ناقشت في المدينه المنوره قال لي انت توك مكثف في المدينه ايش ناقشها في اي مدينه اي مدينه مدينه النار لا لا مدينه النار انا مدينه النار تمام قال ان تطوقون الله على كل شيء يعني استوى على كل شيء علم من كل شيء متقول ان الله سبحانه وتعالى ينزل الرسول ثم يطيه من الذي ينزل السمات اذا انما ينزل سبحانه وتعالى اشفق انا اشفق انا قال اذا ما لو يبقى قول الله كيف يكون الله عاليا لا لا نقول إن مساله انه يبقى على العرش او او يخلوا منه العرش هذه مساله لا نبحث فيها لان الرسول قال ان الله لان راه قال كتابه ان الله استوى على العرش والرسول قال ان الله ينس فكيف ينس من انت من اتكلم هل ياخذ منه العرش لا يخلوا من اتكلم عرفت مع ان الصحيح ان العرش لا يخلو من وهن اسا لان لها اخبرنا انه سواء العرش ولم يستثن حاله من من الحالات والرسول اخبرنا انه ينزل الى سماء الدنيا ولم يقل يخلو من العرش ولهذا ذكر الشيخ عبد السلام رحمه الله في رساله العرشيه ان علماء استلفوا اختلفوا في ذلك على اقوال ثلاثه منهم من قال يخلو ومنهم من قال لا يخلو ومنهم من قال نسك نسك عرفت وعندي أن السقوط أسلم لكن إذا كان لابد لنا أن نقول فنقول أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ولم يستطلح حالة من الأحوال وأخبرنا الرسول أنه ينزل ويمكن أن يجمع بين الاستوى على العرش والنزول لأن الله لسه كم مثلي شيء وهؤلاء القوم الذين ويجادونها في مثل هذه الأمور ما ضرهم؟ الا كونهم الا كونهم يحكمون العقل فيما يتعلق بثبات الله والا لو سلم لو سلموا للنقل لسلموا من العناء لكن تورطوا وجعلوا مدار الاثبات والنفي هو العقل حتى قال عنهم سهل استغفر الله و رحمه الله انهم اتفقوا اتفقوا على ان ما اثبته العقل لله وجب اثباته سواء كان موجودا في القران والسنه او لا جت واتفقوا على نفي ما اقتضى العقل نفيه ولو كان موجودا في القران عرفت ثم اختلفوا فيما لم يقصد العقل اثباته ولا نفيه فمنهم من قال يجب نفيه لان العقل لم يثبته ومنهم من قال يجب التوقف لان العقل لا يثبته ولا ينفيه فصار صار الان مدار اثبات الإثبات عندهم هو العقل ما أثبته العقل وجب يلا أنت قلته وجد أن يثبته وإلا من يرد القرآن والسنة وما نفاه العقل وجب ايش ما نفاه العقل وجب ايش ولو وجد فلسفه باطنيه وما يقصد العقل إثباته ولا نفيه فاكثرهم نفا و قال لا يجب ان نفيه لان العقل لم يثبت ومنهم من توقف وقال ليس لنا ان نسبته لان العقل لم يثبت وليس لنا ان نفيه لان العقل لم ينفيه هذا هذه هي الطريقه طريقه المتكلمين من معتزله واشاعره وغيرهم عرفت طيب ايوك نعم ولا رجع لكم على تعيينه تقولوا نعم ايضا اللي ذكرنا اشاره اسمها ايه اشاره توحيد نعم اشاره جهه ديننا عندنا اشاره يقصد انه يعني رؤيه البشير الاسرائيلي موقدر اني اروح ذاك اليوم كيف اشرحه اما الاول فنقول من قال لكم ان المراد الرئيس من قال سبحان ربي الاعلى مطلق ومناسب نزول الانسان حسي العلو والحسن الأشعر هذا المناسبة وأما إن شارك التوفيين فأين التوفيين هل قال لا إله الوحد وحد ما قد ولا قد فاللهم أشعر وأما كون المشار إليه إذا شار إليه إذا رعي فهذا غسر فالله تعالى يشير لي القرآن بذلك كثيرا ويشير للجذاء الممي بذلك كثيرا ويشير لي أشعر كثيرا إنما تفهم وهي أتر نعم الدكتور انجل ماكو طلب هذا بصراحه اللي على هيئه صوت فخلنا نعتمد ان الله عليه لا يا احد الله يا هذا تهبط ليمول على قومه ولهذا قدها اطلع الى الى موسى وانني لا ابغى المكذب تمويها من جل قومه يتنزل مع الخصم لكن مع ذلك فرعه مقدر بالله عز وجل قال له موسى إني لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض البصائر وإني لا أظن كافر عن المذكور وشكار في مقال المناظرة لو كان عنده ضد لا رد علم وفي المناظرة الأخرى التي في الشعرة وهي أطول آخر ما قال لأن اتفت إله غيري لأجعلنك من المسجنين ما فيه إلا التوعب والإغرار ما أنجد المسجنين أنت الوقت حجاز ما سألت ما؟ ما سألت ما؟ ما؟ معنى في ظل أي في الظل الذي يخلقه الله عز وجل مثل ناقة الله يتعينها للمعنى وذلك لأن يوم القيامة ما فيه دناء صنعه العادمي يستظل به ولا فيه الشجر يستظل به ولا جبال يستظل ظل لها ولا شيء ما فيه الا ظل يمنه الله به على من شاء من عباده عرفت اين علينا يقول الله ذلا لانه لا يمكن ان نقول انه ذل الله لان الله عز وجل لا, لا يمكن ان يكون ان يحول بين الشمس وبين الناس وارض العرش حتى ظل العرش وان كان ظل العرش اقرب لانه ربما يكون جزء من العرش يظل لكن هذا ليس بالصحيح لانه العرش فوق المخلوقات فتعين ان يكون مراد ظل يخلقه الله لانه ليس هناك ظل من المصنوع وجاءت الحديث كل من في ظل صدقته يوم القيامه وحدث لي من اثق به ان رجلا كان يمنعه زوجته من ان يتصدق على انا مسكين يطرق الباب فطرق الباب المسكين ذات يوم وقال إنه ليس عليه ثياب تقيه من البرد وليس له طعام وهو جاعع عارم فأخذت ثوبا من البيت وأعطت رقت لحاله فأعطت كما رقى أبي هريرة لحال من لهالي الشيطان أعطته ثوبا وأعطته ثلاث ثمرات وكان زوجها نائم في المسجد فرأى أن القيامة قد قامت وان الناس في موج عظيم وحر شديد وشمس لاهبه واذا بكساء يعلو راسه وفيه ثلاثه خروق طرا ثلاثه تمرات جاءت فسدت هذه الخروق فتعجب وانتبه من نومه من ذعر وقص على زوجته هذه الرؤيا فقالت الزوجه ان هذه الرؤيه بسبب الكساء الذي تصدقت به والكمارات فقالت له القضيه كذا وكذا جاءني رجل بعد الظهر وشكى حاله وفقره ومسكناه فاعطيته ثوبا وثمرات فقال لها لا تردي مسكين بعد اليوم الله اكبر نبهها الله وهذا مستاق الحديث كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامه نعم سبحان الله سبحانه وتعالى نعم ترجع المخلوق وصانعها او الخالق ترجع المخلوق وصانعها اما رجوعها المخلوق فلكونها لمصلحته وعما رجوعها الخالق فبيان كمال سترك وانه سبحانه وتعالى لا عمل لا يفعل شيء عبثي كما قال تعالى وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْآَضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لا عبين وفي آية إخرى وما بينهما إلا بالحق وفي آية ثالثة وما خلقنا السماء وما بينهما ضاطلة فالحكمة تعود للخالق والمخلوق نعم شرح للدليل عقل يقول لنا أن البناء العلوم أول ما لنقشه نقول لهم أن العلوم لنصبت كمالا بنقص نعم إلا العقل يقول لنا سماء نعم ممكن نقول انه نقول ان هو شوف نقص يا عزيزي ماشي ان يقول ان طرقه هو شيء روعه لا ابدا ان نقول هو في جهه ومحضر كل الجهات لان السماوات السبع والارض السبع في كفه جل وعلا كخرزله في كفيعه والعلو ان العلو المطلق فضل ما في شيء يوازيه ولا يضاهيه فضل ما في شيء والفضاء كما قال شيخ الاسلام هو حقيقة الفضاء عدم ما في الشيء موجود الا الله عز وجل نعم قال قال قالوا وجوده وفاعله الخالق كان يقول فاضنوا الخالق فاضنوا الخالق في السماء لا في كل مكان في السماء ايه اصل ليس في السماء في نفس السماوات هذا سبب هذا فوقه ولهذا قد قيل لكم قبل قليل إن في السماء بمعنى على السماء. على السماء أو في السماء في العلو العلو الذي ميه بالسماوات الأجرام الله اللي معلوم لا يجوز أن نعتقد أن الله تحيط به السماء بل وهو على العرش لا يجوز أن نعتقد بأنه مفتق للعرش بحيث لو زال العرش لا سقط كما لو زال الكرسي من تحت الإنسان لا سقط نعم لا لا يقول داير يقول انه هو هو هذا الوزن في قومي بان ما انت في اداره نيوز اسمه قدمي هنا هو لو دعنا رسول كان يسمعنا لكن هالطا الرسول يوم من الايام انه بذاك بكل مكان لو قال كنا لا نعرف شيئ قديم ولا يمكن مصبره من الارض ايش هو اثنان ذكروا ان الله ان يا رب طيبا منا ماشي لانها تقيد اله وهو الذي يستماء اله فالهيه المجتمع ما اطلق ايوه انا ما بكون مازم ان يكون مخالف له كما يقال في المتشابه معي ان شاء الله لكن لا لا بس ما دام قلت كما يقال القمر معنه هو يستماء هذا التعبير ساء باللغه العربيه نعم <تصفيق> نعم اولا هذه النقطه في ثبوتها نضر هذه في وجهنا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص يعلم امرهم وامرهم وامرهم وما كانوا يعلمون ما هو الخفيره <تصفيق> ولا هو الخير يريد من كما يشاء ويريد من كما يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء ياتي الخير وهو على وان كان هذا شأنه مستمرا على عرش القدير وان كان فوق على عرش حقيقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم لما ذكر المؤلف ايات العلوم العام ذكر العلوي الخاص ذكر العلوي الخاص العلوي العام من الصفات الذاتيه التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها العلو الخاص هو الاستواء على العرش هذا العلو الخاص